book 2 33 33 33 na żelazniczej stacji w محطه القطار في محطه القطار kiedy idzie dalszy vlak do berlina متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين kiedy متى, متى يسافر القطار التالي إلى باريس متى يسافر القطار التالي إلى باريس kiedy idzie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 في أي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم او فلاك في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست سلا Chcela by som lístok do Madridu. Min fadlik. Tadkírat safer ila Madrid. Min fadlika. Tadkírat safer ila Madrid. Chcela by som lístok do Prahy. Min fadlik. Tadkírat safer ila brag Min fadlika. safer ila Prah. Chcela by som lístok do Bernu. Min fضlick, ila Bern. Minfodlik, telkirat safar, ile bern. Minfodlika, telkirat safar, ile bern. Kedy príde ten vlak do Viedne? Meta jasil ulkitar, ile Vienna. Meta juzal Vienna. Kedy príde ten vlak do Moskvy? صل القطار إلى مسكو متى يصل القطار إلى مسكو ك برج أرد متى يصل القطار إلى أستردام متى يصل القطار إلى أمستردام مبر هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن ابدل القطار في السفر؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ من اي رصيف يغادر القطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم؟ بالقطار. حتزل، حتلا بي سوم لن ييدنوسميرني من فضلك تذكرت ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرت ذهاب فقط إلى بروكسل. حتزل، حتلا من فضلك تذكره ذهاب تذكر وعوده. من فضلك تذكره ذهاب وعوده إلى كوبنهاجن Сколько стоит место بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربه النوم؟